حَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّنَ مَرَّةٍ الهد أَوَلَا تَقْاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّنَ أتخشونهم أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين فالله أحق أن تخشوه إن